غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا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 وقد آثرك الله علينا وإن كنا قَالَ قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا اجد ريح يوسف فلولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما على وجهه فارتد بصيرا قال ألم اقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين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 من نوح إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليهم من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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قلها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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن